فان الله يتقونهم الله Yeah. وَلَا <تصفيق> <تصفيق> اید من <تصفيق> عساس ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن لا لحم أخيه من فَكَمِهِ تُوَفِّيَكَ وَتَقُولُ اللَّهُ, إن الله yeah in الله الرحمن خبير <تصفيق> كده حلال كده الله الله هم الصادقون أن تعلمون الله بدينك، والله يعلم ما في السماء وما في الأرض، والله بكل شيء نالي. يمنون عليك أن أسلم يمنون عليك أن أسلم Thank you. جی wow. the middle بل كذبوا بالحق لما جاء كده كده. شملا الله شملا. الله والله يا إيش؟ الله تعالى يحيي الله يحيي. لا إيم. فيها من كل زوج بيج تبصرت. كذبت قبلهم قوم لوح و اصحاث وَقُمْتُمْ دَعَ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقُمْتُمْ دَعَ كُلُّهُمْ كَذَّبُوا رُسُلَ فَقَاعِيدَ اللَّهُ خلق الأول بل في لبث منهم لا يفتعليك يا شيخ سيد إن شاء الله مكرمة الله مكرمة يا شيخ سيد الله يوسع عليك إذ <تصفيق> يتلقى المتلقيان صدق <تصفيق> الله